ياهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْسُونَ الْأَرْضَ مِن